لا جركاني حديث لفنون حديث بذيكي زيادة الثقة اويا كراويك الثقة اشتغ رواية ك ككسي كتير ريات كسي كتير لرواة رواية النكدوة حافظ ابن كثير رحمتك ويلبي افرمي اذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم أجت المشاكل إذا تفرد الراوي أجل بيو تفرد راوي او رخنيكي أبو بلام إذا تفرد الراوي الراوي لبروا إمكانة الفلام ما بس الراوي الثقة الراوي بس بس ذهنية لو أني هرما أوبت ولو هندق لمحققين هرخني ليا قرم أعلم في بيستى تقييدك بويا <تصفيق> هذا الكلام يحتاج إلى احتراز يعني إلى تقييد وهو أن يقيد الراوي المنفرد بكونه ثقة ضابطا اج الثقين ضابط به أنجا باس باسي بس باسي الزيادة الثقية أما همور راويك هم الراويك تفرد بشيء يا بزيادة أو لا زيادة ثقة حساب ناكري أشد الناوشية وأشد الناوش شدود ذا وأشد الناوش بل ما فرمي إذا تفرد الراوي لوانية ما بس لا يخوي معلوم بيد كالراوي الثقة بزيادة في الحديث بزيادة في الحديث لا يد بزيادة في سند نقول في سند يا بزيادة, بزيادة في متن في الحديث سندا أو متنا سندا أو متنا في الحديث عن بقية الروات عن بقية الروات عن شيخ لهم عن بقية الروات عن شيخ لهم كابول لنفس طريقة باسكة ام الغالبة لنفس الطريقة كم والله كسيك ها عشان كسيك ها الروات يك يك الروات دير شتى القراءات أكاد شتى القراءات أكاد لا القراءات ليس عندهم في السنة في السنة ب برم نا إرسال لك توصيلة وهروها كلمات زيادة كات مخالفية يعني المهم عن بقية الروات عن شيخ لهم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة. أما يك باء اتر زيادة ثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ برسالك ترحقت آية زيادة ثقة مقبولة أم لا؟ كابو قولك ما هي؟ لا مقبولة. قولك ما هي؟ لا مردودة. مطلقا مطلقة. مقبولة مطلقة. مردودة مطلقة. قولك إيش ما هي؟ في تفصيل. تفصيلك إيش تم عن خلاف وشلين فهل هي مقبولة أم لا فيه خلاف مشهور <تصفيق> فيه خلاف مشهور فحكى الخطيب خطيب بغدادي طبعا الكتب كتبي الكفاية في أصول الرواية عن أكثر الفقهاء قبولها فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها فقهاء لبرأواء مذهبياً م مذهبياً لم حديث في جانبهم شيء من التساهل. شو كصناعي خوانيه صنعي حديثينيه فقهائي شيء صنعي صنعي حديثينيه زيادة ثقلاً ااا يعني اشتكى ما يحتاج إليه كسكر سنة يعني روايات كسكيتر زيادة فيها نهاية أو زيادة زور جار تحديد دیم مفاهیمیم با آکاد تقدیمیم با آکاد بس چیه؟ یا با فهم و تیجیشتن این نصوص پیوستن با زیادی ثقایت. بیا یعنی هندک لام مجالی قبولی زیادی دس قرضا ناگر و شرطیان صعب نیم. عن اكثر الفقهاء قبولها وردها اكثر المحدثين بلام زور به محدثین حافظ بن کثیر الله زيادة ثقين قبول ما وردها أكثر المحدثين وردها أكثر المحدثين طبعا اوها بلام خلافه هو الصحيح أستا بمعنى ذكر كذا أم قول ما بس لا أو زيادة ثقين كمحدثين رديا كنوا ما كانت مخالفة قاضي يعني خلافا قادحا مخالفك قاضي حبي أويا كزور بين محدثين ولياقرا أما مطلق زيادة ثقة مطلق زيادة الثقة أويا كم محدثين شو لياقرا بو يفحك الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين حتى ما شابك الشيخ الباني قولك هات ولا حاشكا شيخ الباني رحمة الله بالله حاشكا فرمى في علوم في علوم ابن الصلاح إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء جمهور الفقهاء، جمهور محدثين زيادة الثقة قبولك، بل لا يزال <تصفيق> لا يزال حد قولك مجملة أم نفي مجملة أو إثباتي الشيخ البانيشيا هالمجملة يعني زور بين محدثين زيادة الثقة ورناقل مطلقا كم زيادة الثقة ورجلين هو كخلاف في مخالفية مخالفه مخالفية قادية الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين أجبش نو تماشي كتابي كفاية كين أبينين كفاية خطيب قوي كفاية فرمي قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا فرد بها هو نصيخوتي لا كفاء هذه خلافات وشد نقل كاللي به والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الوالدة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا اذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا يعني بمشيوا خويا الترجيح هكا بلان مذهب مذهبي جمهور علماء اما مذهبين ياك خويا هاتي اما مذهبين نيك خويا هاتي بل مذهبين اوايا كاشي نب مخالفة قادح نيوك ولا قولي وابزم سيمة شوالا من أقلي حافظ بن كثير كابو خطيب أم عباريك حافظ بن كثير أليه فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين بو الشيوانية بلان لوانية وردها أكثر المحدثين قولي خطيب نبت يعني شوي رسمي كتبك فيه خلاف مشهور فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها أو انتهى كلام كلامي خطيب فشان وردها عن جملة استئنافية قولي شبت حافظ بن كثير ربما وردها أكثر المحدثين بل علماء العبارة كواتي قيشونا كقول خطيبه بوشيخ الباني لجئنا جمهور المحدثين مذابهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء فشلنا فلمكِ ومن الناس يعني العلماء نك ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماعي لم تقبل وإن تعدَّدَ قُبلت عجل مجلس السماعي محدثةك شيخكَ يك مجلس بيت إت الشيخكَ هالطبقة يك بيت يعني فيغمبري الله صلى الله عليه وسلم صحابي تابعين بيت بحر وها أقل مجلسك يقل مجلس بك خلشي لي لم تقبل زيادة قبولني وإن تعدد يعني المجلس قبله أم قولا أقل لظاهرة تماشيك يعني أول ما يتبادر إلى الذهن واتزاني قولك راجحه قال أم ضعيفه ضعيفة أم قولا قولك ضعيفة وهذا لا يخفى ضعفه بو لما يحصل من اختصار الأحداث بايجمل مجلس لا يك, يك بيس في أو, يك أو, أو, أو, أو, أو, أو يك دي هر يرويه مجلس ويم قولة قولة ضعيفة من اللي أول سيك لبروا يعني اتحاد مجلس يرتبط به الف ال ال قولك إن اتحاد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبل ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي هندق العلماء أن زيادة أجر من غير الراوي بيت بخلاف ما إذا نشط فرواه تارة وأسقطها أخرى مثلا كسيك هر حديثك حديثكي خوي مرويش هي الشيخي بسويت جاريك روايتي أكابة لفظ. جاريكي تر روايتي أكابة لفظ جزياتر جاريكي تر بونه منبك ام أم زيادة لم روايتي لم روايتي لم روايتي كي تر أمور ناجي زيادة على راوين آخر ومن من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي من غير الراوي أي نفسه بخلاف ما إذا نشطها فرواه تارة وأسقطها أخرى أما أم تقيد أحمد محمد شاكر على أي أن هذا القائل يرى قبول زيادة الثقة من غير الراوي وأما من نفس الراوي فلا يقبلها وهو قول غير جيد قولك جيدني فعلا يعني كسكا اجر بجاريك باختصار روايتك او جاريك با تفصيل روايتك امام عنايونيك مضطربه مضطربه جاريك نشط رواه مطولا جاريك بونمنا تقعاسا مثلا ين راى ان هذا المطلوب باو روايتك والروايات يعني ناقد عالم عالمي محدث بيت بزعل سبب شيء أم أم راوي جارك بمطول روايتك هيك جارب بتشيش مش بخوي كي شيء هك هجار بينيت جارك راويك بمختصر روايتك جار بمتوول مجاني أما بيت اضطراب علبة بي. بس سبب كذي بزعل كابو هم راوي نفسه ولا جرى، هم رأيي كتيرش أجر زيادة لسر كسي كتدريب هذا ولا جرى، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الرأي، بخلاف ما إذا نشط فرها تارة وأسقطها أخرى، <تصفيق> ومنهم من قال هنكش العلماء تونا وتانش إن كانت مخالفة في الحكم، أما مخالفة في الحكم أي مخالفة قادحة. أقر مخالفة في الحكم كيروذا بمخالفة قادحة أما أقر مخالفة إن كانت مخالفة في الظاهر في الحكم نيه قادح جنير. بويا براوبر إن كانت مخالفة في الحكم يعني مخالفة قادحه لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت أم قول أعدل الأقوال وأشهر الأقوال وقول حقيشة والله أعلم إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبل كما لو تفرد بالحديث كله أقل بون منا راويك بيت حافظي ضابط بون منا يتفرد بحديث يقبل ينا يقبل وهروها أقل راويك الثقش بيت يتفرد بزيادة على على الباقي يقبل كما لو تفرد بالحديث شون كما لو تفرد بالحديث يقبل تفرده زيادته مقبولة كما يقبل تفرده فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا ثقة ضابطا أو نكثقة ضابطا و أو. يعني أكثقي ضابط بحافظ جنبي مشكلة نية ثقه ضابطا او حافظا او اوي هنا وربما ربما هندق لعلماء جدانا شردانا كل, كل ثقه ورنائله كل ثقه ضابط ورنائله اذا كان حافظا وكل كل شيخ من لبس شرطي شذوذخ من يعني ابي حافظ بانجا تفردك وريجيا يعني هم متفردك تفردك وريجيا العلماء إلا بي يا بي ينحفظ إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد حكى الخطيب على ذلك يعني ما قولي اخيرا كلا علماء. ما قلتمت أمة؟ طبعاً هر مثلاً كمثلاً ليش خلافية؟ بس قولي مشهور ومعروف لنا علماء ليلى في تعريف دقيق بزاني نصير مسألي زيادة ثقة أم تعريف الله خت النقل والتعريف الدقيق لزيادة الثقة خوسيب كنوى أن ينفرد بعض الثقات أن ينفرد بعض الثقات من التابعين فمن بعدهم بزيادة في الحديث الواحد. سندا او متنا سندا او متنا <تصفيق> لم يات بها لم يات بها بقيه الرواه وليست منافيه لهم استأم تعريفه إيشي في أكتر يعني مشهور ترين تعريف أمير أن ينفرد بعض الثقات يعني حفاظ من لا ده بعض الثقات يعني نماذج إلا أبي منفردك كشيء بيت أبي حافظ به بعض الثقات أن جوات من من التابعين حصل جين التابعين فمن بعدهم <تصفيق> تابعين ودواء ارحمك الله من التابعين فمن بعدهم أم قيد من التابعين فمن بعدهم قيد في مهمة الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة من بعض الصحابة على صحابين آخر صحابية صلى الله عليه وسلم صحابي يكشطك حديثي بيستوى مع آيه زيادة أي الزيادة لبين صحابي زي هذه ثقة أو ثقاؤاً هي. أدنا مرتبى صحابي وريديك الجش تين عدولاً. لناويا كبون مكيه كجلي كصدق تربية قيدنياً. قيدنياً. بلام هرها ميانشين هرها ميان ثقان هم يان وتفاوت الثقات لناو صحابي اعتباري بونية لحديث. لحديث. بيا وطمنشين. أن ينفرد بعض الثقات من التابعين فمن بعدهم دعي أول ما دركي لأن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابين آخر إذا صح إليه السند مقبول بالاتفاق. فالصحابة كلهم عدول باش وهر صحابيك شليك بيت فهي بحكم حديث مستقل حديث صحابيك حديثهم صحابين وأو ثمان شيء فمن بعدهم بزيادة في الحديث الواحد وثمان في الحديث الواحد شو نك أجد حديث دو صحابي بيدو دو حديثه حديث بشيل يا كتجاهكين هو فصحابي بزيادة في الحديث الواحد أن جوه سندا أو متنا شو نك الزيادة الثقة مرجني بس لمتنبي مرجني بس لألف جالي واحد الزيادة الثقة السند يشاعر يعني أمس سندان سيركين رابيك زيادة ثقية زيادة ثقية من نعم رواية كا أو شيء كا رواية كا بلان ميخي غلناوسنا هيا المزيد في متصل الأسانيد قيفنيش مستقلة بابيش مستقلة لا مصطلح عوز زيادة ثقية بابي لجنسي بابي زيادة الثقية بلان بيوتر لبر جرينجينا المزيد في متصل الأسانيد بشرطه بيش نبي منكر نبي. أخر شاذ و من باب زيادة من جنس زيادة, زيادة ثقة بيطلع المزيد في متصل سالب. كابو في الحديث الواحد سندا أو متنا لم يأتي لم يأتي بها بقية الرواة هما أواين تريهنا شو كأواين تريهنا يعني زيادة نامنة. يعني يكسي تريش لقال يعني هيناي تنامنة. أبي يكسبت يك كسبت، أقدو كسب يعني هي ناي، سب يعني هي ناي أو كاتا، لباب زيادة ثقة حساب ناكريد. لم يأتي بها بقية الرواد أنجى، وليست منافية لهم، أبين منافينه، لم منافينه، خو منافات بيتا دوب الشغل، يعني جاري وهايا يعني زيادة ثقة بهي الشواذك مخالفني. بهاي الشواز المخالفة جريوا هي مخالفة صلصة جريوا هي بينهما توشم بزني عيب منافية منافينية كابوم بس من وليست منافية لهم مخالفة قادحة يعني ضابطك إيش المخالفة قادحة لا يجمع بينهما بقواعد علمي نك تعسفا جمعك كي تعسفها جمعك كي هو صد بها الجمع لا لا يعني لا لا جمع لا علمي بين لا لا جمع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هي لا لا هي لا لا لا لا لا لا لا لا مقبول يعني مقبول نيته تعريفك شلون هذا هو حقيقي المقبوله وباشا بشي نسر او قوليك نقلك لكوته اوتي اذا كان ثقه ضابطا او حافظا تقسيمك ضروري هي بوي لم يشك معنا رسم ببيت ناقش ببيت زياده الثقه آية مقبولة آية مقبولة نيات تفصيله تياها والصحيح أنها تنقسم زيادة الثقة تنقسم من حيث قبولها وردها إلى ثلاثة أقسمها أم حكمة كباسكت والصحيح أنها تنقسم من حيث قبولها وردها إلى ثلاثة أقسم يكم زيادة ليس فيها مخالفة لما رواه الثقات ليس فيها مخالفة لما رواه الثقات أو الأوثق شرطني إلا بجماعتك مخالفة جماعتك جريم مخالفة يكسك لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها القبول مخالفة ثانية زيادة كيتيا او ني هنا أم هنا؟ في بون منع الله في لبازرة بني برو إيرباد الله بالا زيد بني لا فلان شوين برو إير في فرسالة لكم زيدت بني برو إيرباد الله بالا زيد بني عمل الشيء لجلب برو إير زيادة ثقية اش مخالفين يعني. ام, أم زيادة فهذه حكمها القبول كحديث ام سلم رضي الله عنها كحديث ام سلم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم أخرجه البخاري ومسلم كحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم جرجر أو يبيه يعني يبيبه. أخرجه البخاري ومسلم تماشا. أما بخاري مسلم روايتي عن كدوام حديثة حديث المسلمة من طريق نافع مولى عبد الله بن عمر درقين نافعه عن عبد الله بن عمر وقد رواه عن نافع عدد من الثقات منهم مالك والليث ابن سعد ويحيى ابن سعيد وغيرهم و عن كل واحد منها هؤلاء عدد من الرواة الثقات. مجموعيك زور روايتي ان كدوا بمشيوا مجموعيك زور بمشيوا روايتي ان كدوا اما لفظكيتي الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم ضلام وتفرد علي بن مسهر علي كريم مسهر تفردي كالواء وهو الثقه في روايته عن عبيد الله عن نافع بزياده ليست عند غيره ممن روى الحديث وهي اما الزياده الذي ياكل ويشرب في انيه الذهب والفضه الذي ياكل ويشرب الذي يشرب في إناء الفضة ليرة الذي يأكل أمياءك ويشرب في آنية الذهب أو دوشتياء والفضة قال الإمام مسلم رحمه الله بعد أن أخرج هذه الرواية ماي مسلم بعد أن أخرج هذه الرواية وقال وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر كيف تقول مخالفه مخالفة؟ أو شيء ما يريد أن تكون زيادة في ناوة ومشكلة كيف يريد أن يكون هناك لا يوجد أن يوجد أن يوجد زيادة الثقة هذا من حكمه قبوله أم تقسيم الثلاثيين زوجها زيادة الثقة وأن تكون هناك رب كابو كبه هو الصحيح أنها تنقسم من حيث قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام يك زيادة ليس فيها مخالفة لما رواه الثقات أو الأوثق أو كمان هنا دو زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق زيادة معارض زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد حكمها الرد زيادة منافية لما رواه الثقات او الاوثق فهذه حكمها الرد كحكم الحديث الشاذ همان حكمها همان حكمها امدو كانت كجمع الين زياده منافيه يعني منافاتك معارضيك جمع النكره نكري مخالفك قادح س زيادة فيها زيادك زيادة فيها نوع منافات نوع منافات عليكم السلام ورحمة الله بخير بلاكم بخير بني أخو برحمة فرحمة عليكم السلام, السلام, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا الله جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا فيها نوع جميعا يعني جميعا جميعا جميعا يعني الله أما يزور جارك حديثك لاي أو صحيحه ليش شاذني لاي أو أوليش شاذ زور مشاكل لمسة مرودة زيادة فيها نوع منافات لما رواه الثقات أو الأوثق ولم يذكروها يعني الثقات أو الثق ذكريا وهذه مرتبة أما مرتبة مترددة بين المرتبتين السابقتين هناك حديث التحريك حديث التحريك حديث التحريك يخالف جماعة روايتي أكن أكن يشير يشير بها كان يشير بها كثقة مش مشكلة للرجال صحيح او روايه زائد يكري روايتي أكاد على يحركها كان يحركها ويدعو بها يحرك است اگر كسگبت تمشى كدوانزك سلنا وحديثك هات وسندك همام حديد رحمك الله لنا وسندك دوانزكس سلنا وحديثك دوانزك سات و ايشتي يشير تنها زائدي قر قدامه على يحرك آية يشير لقال يحرك نفس لفظة نعم أي أم نوع هل هل الإشارة هي التحريك أم لا شيخ الباني جمع كالنيوال مخالفك نعم مخالف مخالفك وجمع دعوة أمسية تقسيم التزاني موضوعك أساند. هذا زيادة كابو. زيادة ثقة ومقبولة. مخالفك مخالفك حلينية وشذوذة. نوع مخالف بو بفي علم من غير تعسف تجمعك. اگر جمعنا كذا أو شذوذة. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع بمشيوا أبو عمرو يعني بن صلاح الشهرزوي رحمه الله مثال هنا وتوالى زيادة ثقة بحديث مالك حديث من مالك هناوى كلم وطأ هنا رحمه الله وإمام البخاري مسلم هناوى من طريق مالك لا لصحيح البخاري ومسلم هناوى مالك للنافعه ورواياته كت مولاي عبد الله كري عمر لفظك أمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر او عبد زكاة الفطر واجب لسر همكسيك للمسلمان حر بيت ازاد بيت يعني عبد بيت نير بيت يعني بيه بيت فقوله من المسلمين كيشكل سر مقطعي من المسلمين من المسلمين آية للايرواتي ترهيا طبعا هركه دراسه حديثك خوي كدراسه اكاد ابيني ام كسا تنها امر رواجه قدوه الله اما متفرده بو ابن الصلاح الله اما اما مثلكي دروسته بزياده ثقه ومالك متفرده بل ام دوي شلون دراسه كان يصير لكن متفردني عشان دين همان لفظي ماليشان روايات كدوا ومسألة زيادة الثقة وشذوذ تفرد متابعة اعتبار شواهد أمانا هم من نسبية اشتق نظري اعتبارا كذي عليه أم كسم متفردة كذي متبعي شواني أمام متفردة كذي شايلي شواني أمام متفردة مزيادة ثقة يا زيادة ثقاني دواي بحدد لك للدراسة حكم بسرجتي كذي عندك دواي أجري أجر نبوبي الله ما شاء متفردة بلن أجر كسي كثر هاد متابعي في هنا أو كات التفرضوا الزيادات ثقة وشذوذ أمانة ييجين عمله ليلى لنظري اعتباري اوك كأمشيا مزيد ثقة وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها تمشات الترمذيش وتيجي مالك متفردة عمل فضة بس للايمالك هاتوا حاشي رقم كان ذكره ترمذي في العلل في آخر الجامع فقال ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث ثم قال وزاد مالك في الحديث ضن نوايا مالك متفردة تفردة كلي ولا مالك واعته <تصفيق> وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين وقد روا بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه شنك اعتبار بشأنك له بضع فناك له بضع فناكلة. انتهى كلام الترمذي ذكره العراقي في شرحه على المقدمة مدافعا عن الترمذي أنه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك وإلى آخر ما أطال به المهم لا عبارتك رازين يا أحمد محمد شاكر رحمه الله ظلم قبشين وسكت ابو عمرو على ذلك بن صلاح إيش بأدنجوه. بلى أنا مشتكي زور معلومة هندك دراسيا بكل دعاء هندك زيادر مشتكي زور بأشكال دياره أما الزيادة ثقة نية وتفرد نية وقصثريش حنواته ولم يتفرد بها مالك. بو فقد رواها مسلم رواها مسلم من طريق ضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك شو مك ضحاك كر عثمان جن نافع والرواية كدوى شو امام مالك الرواية كدوى للاي كهاتوى للاي إمام مسلم هاتوى وكذا رواه البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر ابن نافع عن ابيه عن نافع كمالك يعني عمري كري نافعش ككري نافع مولاي عبد الله كري عمرة طرشي وري وعيتي كدواء لا حاشي كتما شاكن لا أيوة حاشية نبت رواه البخاري وأبو داود والنسائي وانظر التمهيد ابن عبد البر اقول ذكر ابن الملقن في المقنع متابعته عشرة أنفس لمالك دكس متابعي شان مالك نوك ومالك روايتا كدو كاون نتفرد ما نزيدي ثقما وشان كسي كثر روايتا كدو ومالكش متفردني أو لفظا مالك متفردني ثم ختم بحثه بقوله فاستفده فإنه من المهمات ابن ملقن كشيخ حافظ ابن حجرة وإمام الباني رحمه الله لإرواء على شيء وتابعه أيضا ليرش الله وتابعه أيضاً يونس بن يزيد وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر وقد خرجتها في إرواء الغليل الله, الله, الله على محمد.